ويدعون أ ي ض ا أ ن ه م مداخل مداخل يعنون الشيخ ر ب ي ع بن هادي المدخل ي ر ب ي ع بن هادي المدخل ي ما هو إ ل ا عالم من علماء ا ل س ن ة ما هو إ ل ا عالم من علماء ا ل س ن ة لماذا الحمل على ربيع لماذا لماذا الجواب معلوم ل أ ن هذا العالم صاحب س ن ة وصاحب خ ب ر ة ب أ ه ل ا ل ب ي د ء يكشف اللسان عن الدعوات ا ل ح ز ب ي ة يكشف اللسان عن أ ه ل الضلالات يكشف اللسان عن المندسين بين صفوف ا ل د ع و ة ا ل س ل ا ف ي ة كعدنان ع ر ع و ر كم بقي هذا بين السلافين كم كم و ك أ ب ي الحسن ا ل م أ ر ي ب ي كم بقي بين السلافين كم وكعلي الحلبي كم بقي بين السلافين كم هذا الرجل لقبه محمد ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي ب أ ن ه حامل ر ا ي ة الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان لذلك هم مع هذا ا ل ع ل ا م ة البصير يبغضونه ويكرهونه ل أ ن ه يكشف حقائقهم ويبين عوارهم ويدعو المسلمين للحذر من هذه ا ل ب د ع والضلالات و إ ل ا ما المدخلي إ ل ا عالم من علماء ا ل س ن ة طيب من أ ش ي ا خ ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ا ل أ ل ب ا ن ي قولوا أ ل ب ا ن ي ي ن ومن أ ش ي ا خ ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة صالح الفوزان قولوا فوزانيين ومن أ ش ي ا خ ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة اللحيدان قولوا لحيدانيين ومن أ ش ي ا خ الدعوه ا ل س ل ف ي ة النجم قولوا نجميين ومن أ ش ي ا خ الدعوه ا ل س ل ف ي ة مقبل الوادي قولوا وادعيين مجنونون أ ن ت م أ ن ت م أ ه ل جنون أ ن ت م أ ه ل جنون ربيع بن عاد ي الوادي عالم س ن ة نفع الله بكتبه وليس بمعصوم لكنه في غالب ما يقرره الحق والهدى مشكور في كتبه مشكور في جهاده أ ث ن ى عليه علماء العصر أ ث ن ى عليه عبد العزيز بن باب أ ث ن ى عليه محمد صالح العثيمين أ ث ن ى عليه صالح اللحيدان أ ث ن ى عليه عبد العزيز اهل الشيخ أ ث ن ى عليه عبيد الجابلي ي ر أثنى ع عبد المحسن العباد مقبل الوادي أ ث ن ى ع ل ي أ ح م د بن يحيى النجمي اثنى ع ل ي علماء ا ل س ن ة ق ا ط ب ة فمن أ ن ت م من أ ن ت م حتى تقدحوا في هذا ا ل إ م ا م هؤلاء مفلسون مفلسون والذي يدرسه أ ه ل ا ل س ن ة السلفيين في كتبهم في مساجدهم في دروسهم كتب ا ل أ ئ م ة يدرسون كتب الاعتقاد ل ل إ م ا م أ ح م د لشيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة ويدرسون أ ي ض ا لمحمد بن عبد الوهاب في الاعتقاد ويدرسون أ ي ض ا في القواعد ا ل ف ق ه ي ة لبعض ا ل أ ئ م ة وفي أ ص و ل الفقه فليست د ع و ة م د خ ل ي ة كما تزعمون كذبه كذبه د ع و ة س ل ف ي ة د ع و ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ما بقي عندكم إ ل ا ا ل أ ل ق ا ب ا ل م ن ف ر ة ثم هاتوا ب ا ط ل ا تكلم به ربيع بن هادي من كتبه من أ ش ر ط ا ت ه هاتوا هاتوا وها نحن نتحدى وعندكم عشر سنوات إ ل ى ا ل أ م ا م ابحثوا ابحثوا عن باطل تكلم به هذا العالم ونحن نرده بالحق و ب ا ل أ د ل ة الرجل مسدد موفق في كتابته في جهاده في مناقشاته في ردوده في بصيرته في خبرته في علمه مسدد موفق وليس بمعصوم وليس بمعصوم فلقد أ ف ل س هؤلاء أ ف ل س و ا من م ق ا ر ع ة ا ل ح ج ة ب ا ل ح ج ة قل يقول ربيع المدخل في كتابه كذا وكذا وكن أ م ي ن ا في النقل ا و أ ق م البرهان على خ ط أ ما ذهب إ ل ي ه أ م ا أ ن تقول مداخل ة فهذه عبارات من أ ف ل س عبارات من أ ف ل س فنحن نحب علماء ا ل س ن ة ونبجلهم ونوقرهم ل أ ن الله قد مدحهم و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ث ن ى عليهم و ل أ ن السلف أ ك ر م و ه م وبجلوهم إ ل ز م و ا غرز علماء ا ل س ن ة تفلحوا ي هاتوا باطلا تكلم به عالم س ن ة هاتوا هاتوا هاتوا كذبا تكلم به عالم س ن ة هاتوا、افترى. افتراه عالم ا ل س ن ة حاشاهم هم أ ه ل الصدق والنبل هم أ ه ل العلم والفطنه هم أ ه ل التقى والنقى أ م ا الكذب على أ ه ل العلم فهي ع ل ا م ة أ ه ل البدع قال بعض السلف من ع ل ا م ة أ ه ل البدع ا ل و ق ي ع ة في أ ه ل ا ل آ ث ر لحوم العلماء م س م و م ة وعاده الله في هتك أ س ت ا ر منتقصهم م ع ل و م ة من أ ط ل ق لسانه في العلماء ب ت ل ابتلاه الله بموت القيل فعلماء ا ل س ن ة إ ل ز م و ا غرزهم راجعوا ا ش ي ا خ ا ل س ن ة من تريدنا نراجع يا هذا من في أ م ر ديننا من القرباوي من من ا ل م أ ر ي ب ي من من تريد أ ن نراجع في ديننا أ ه ل الضلال أ ه ل البيدع سلمان العوده سفر ا ل ح و ا ل ي من تريد أ ن نراجع في ديننا دعاه ا ل ب ي د ا ء القصاصين الخرافيين الحزبيين من تريد ا ل ص و ف ي ة الدراويش من تريد أ ن نراجع في ديننا من علماء ا ل س ن ة اشياخ ا ل س ن ة ر س ق و ا في العلم ر س ق و ا في الفاضل شابت لحاهم في ن ص ر ة دين الله اختلط العلم بلحمهم ودمهم ر س ق و ا في فهم مقاصد ا ل ش ر ي ع ة تعلموا من ذا ل ص غ ر منذ, منذ أ ن كانت أ ظ ا ف ر ه م ن ا ع م ة إ ل ى أ ن كبروا وشاخوا وهم قال الله قال رسوله ق ا ل ا ل ص ح ا ب ة أ ن ت تريد ا ل أ م ة أ ن ترجع إ ل ى ا ل ق ص ا ص ي ن و أ ه ل الحكايات و أ ه ل الحزبيات و أ ه ل ا ل أ ف ك ا ر و أ ه ل التنظيمات أ ن ت تريد ا ل أ م ة أ ن ترجع إ ل ى رؤوس جهال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس ولكن يقبض بقبض من أ ك م ل بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبقي عالما اتخذ الناس ر و س ا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قبل الساعه سنوات خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ن و ت قال ه ر و السفيه وما الروايبضة يتكلم في أ م ر العامه وفي ف لظل الرجل ا ا ي تريدون ك ل م م في أ العام ت ر أ ن ترجع ا ل أ م ة إ ل ى أ ئ م ة ضلال يسبون ا ل ص ح ا ب ة رسول الله ويعتقدون عقائد ا ل ج ه م ي ة ويدعون إ ل ى فكر الخوارج ويريقون د م ا ء المسلمين جعلتموهم ع ل ما ء وهم ا ل أ ص غ ر ما كان السلف يسمونهم إ ل ا ا ل أ ص غ ر ا ل أ ذ ى لا تتساءل ا أ س ن ا ن سفهاء ا ل أ ح ل ا م إ ل ى من ستردعون إ ذ ا كان ع ل ما ء ا ل سن ة يلقبون ب ا ل أ ل ق ا ب ا ل م ن ف ر ة ويشتمون ويسبونهم هؤلاء فاعرف قدر علماء ا ل س ن ة والزم غرزهم فهم ا ل أ م م على ا ل ش ر ي ع ة من الذي يبين لك ضلال الخوارج من من الذي يبين لك ضلال ا ل ص و ف ي ة من من الذي يعلمك ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة من من الذي يبصرك ب ا ل س ن ة من من الذي يعلمك الحلال من الحرام من ثم المفكرون الذين عاشوا ح ق ب ة في دول ا ل ك ف ر وتخرج من ج ا م ع ة أ ك س ف و ر د وجاء مفكرا إ س ل ا م ي ا ستاخذ أ خ ذ ذ علمك من ك حكايات القصص وقصص ت س أ علمك من ذاك, ذاك الحزب الذي لا تراه إ ل ا إ ذ ا اقتربت الانتخابات لو اقترب موعد انتقابات الملتقى الدعوي ا ل أ و ل وجوائز للحاضرين الجوائز ع ا د ة تعطى للفائزين و ه ؤ لانهم ء الجوائز ا ل ح ض ر ي ل أ ن مفلسون يقيمون ملتقى علميا عدد الحضور ثلاثه عشر لقد عرفوكم لقد عرفوكم لستم وراء دين ولستم وراء د ع و ة ولستم وراء س ن ة تبوسونها لا أ ن ت م وراء كوسي تطمحون إ ل ي ه الليل والنهار وترونه ي ق ظ ة ومناما لستم وراء د ع و ة يهدى فيها الحائر الضال ويتعلم الجاهل ويتبصر السبيل منتهى عنه لستم وراء ذلك وراء رغبات د ن ي ئ ة و أ ط م ا ع س ا ف ه ه فاتركوا أ ه ل ا ل س ن ة و ش أ ن ه م يعلمون ا ل ز ه ا ل ويبكون ل أ ح و ا ل اهل ا ل إ س ل ا م يعلمون الجاهل ويسعون في تعليم من لم يتعلم برزق وليم و ب د ع و ة م ت ب ص ر ة ارجعوا الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ا ئ ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن قل هذه سبيلي أ د ع و الى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين د ع و ة ن ق ي ة أ ح ب ه ا الكبير أ ح ب ه ا الصغير أ ح ب ت ه ا ا ل م ر أ ة أ ح ب ه ا الرجل د ع و ة توافق ا ل ف ط ر ة و ت ن س ر ح لها الصدور ليست د ع و ة قتل وليست د ع و ة س ي ا س ة م ا ك ر ة وليست د ع و ة حلقات ذكر م ب ت د ع ة وليست د ع و ة ا ل د ر و س ة لا د ع و ة قال الله قال رسوله قال ا ل ص ح ا ب ة وعلماءنا نزلهم ولا نعتقد عصمتهم يصيبون ويخطئون يعلمون ويجهلون لكنهم في أ ك ث ر أ م ر ه م وفي طريقهم وسيرهم موفقون مسددون هذه كتبهم هذا نتاجهم ي م ل أ الدنيا هذه كتبهم ربيع بن هادي المدخلي له مجموع كتب وردود الشيخ ربيع ا بن آ د ي المدخل كم مجلد خ م س ة عشر مجلدا هاتوا لنا شيئا انحرف فيه هذا العالم هاتوا, هاتوا هاتوا هاتوا اخرجوه اكتبوه قولوا قال كذا وهذا باطل ل م ت ج ي د و ا بامر الله لن تجدوا ب أ م ر الله ف إ ن ه عالم راسخ وهو يعرض ما كتب على أ ش ي ا خ ا ل س ن ة وهو في رتبتهم وفي فضلهم ومع هذا يتواضع فيعرض ما كتب ل أ م ث ا ل الشيخ الفوزان و ل أ م ث ا ل الشيخ عبد العزيز آ ل الشيخ و ل أ م ث ا ل ابن باز يعرض بل قد يعرض لمن هو من طلابه وفي ر ت ب ة طلابه إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتعرف على هذا الرجل العالم من راسه فلا ت أ خ ذ مني شيئا خذ من كتبه ا ق ر أ في كتبه أ ع م د إ ل ى كتبه ا ق ر أ السمع إ ل ى محاضراته ف إ ن ك إ ذ ا كنت منصفا تعلم أ ن ه م قد كذبوا تعلم أ ن ه م قد فجروا تعلم أ ن ه م ما بقي عندهم إ ل ا الكذب وسيعلم الذين ظلموا أ ي م ق ل ب ينقلبون صلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وجزاكم الله خيرا ا ظ ا ه ر ان الوقت لا يسعى ل ل أ س ئ ل ة اعتذر عن ا ل إ ج ا ب ة عن ا ل أ س ئ ل ة ن س أ ل الله العظيم لنا ولكم التوفيق والسلام اللهم ا ح ق دماء المسلمين اللهم ا ح ق دماء المسلمين اللهم اجعل بلادنا أ م ن ا و أ م ا ن ا طمانينه ورخاء اللهم مكر ل ل س ن ة و أ ه ل ه ا اللهم مكر ل ل س ن ة و أ ه ل ه ا واجعل بلادنا بلاد توحيد و س ن ة إ ن ك سميع الدعاء